الحج أشهر معلومات فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمهم الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى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 o oh. ومن الناس من يعجبك قم له في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو عبد الخصا واذا تولى سعه في الاض من ذكر هوانا مكن نظر والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإذن فحسبه جهنم ولا رئس الهاد ومن الناس من يشفي نفسه بتغاء مقات والله روح عباد. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في الذكر أطيئ الأمر وإلى الله ترجع الأمور سلني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه ومن يبدل نعمة الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيام والله يرزق من يشاء بغير حساب مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الكتاب بِالْحَقِّ يَحْكُمُ بين, بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا لِأَنَّهُمُ كَفَرُوا فَمِنْهُم الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق ذيب والله يهدي من يشاء Tüm